dil kaunin wa Ya Rabbi بالمصطفى بل مقاصدنا وغفر لنا ما مضى وصع يا وسع الكرم Ya Rabbi بالمصطفى بل مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم Ya أكرم الخلق ما لمن علوذ به سوى كعين حلول الحال في الأمام ولا يضي Sulullahi Jaukabi Idhal Karimu Tegla Bismi Muntaqim Ya Rabbi Al Mustafa Balil Maqasidana Wa Bila Lama Ma'uta Ya Wasi Al Karamin Ya Inna Min Jaddika Dunia Wazrataha Wa Min Aulumika Ilm Al Lughi Wal Qalami Ya إن الكبائر في الغفران كلامي يا رب المستفاد بل مقاصدنا وفى اللام مرضى وشئ الكاره يا الله رحمة ربي حين يقصمها تعطي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجع الرجاء غير من أكسي لديك واجع hisabi ghurab al kharimi يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى فوسع العلى كرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مظهر الوسع الكرمي والعلي والصحبي ثم تابعينا فهم عهل الطقاء والنقاء والحلم والقرمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصينا واغفر يتلع في المسجد الأقصى وفي الحرم بيجاه من بيته في طيبة حرام وعزمه قسام من أعظم القسامين يا ربي بالكستفى بالحقاس لنا ومن لنا مرضى يوشع الكرم وهذه بردة المختار قد حظمت والحمد لله في بدء وفي الخاتم أبيتها أخذ عدد ستين مع فرج بها كربنا يا واسع.